「私の手のを هم شركه ا ل ه م ك ا ف ر و ن خ ل دعويه غير ربحيه ذات م ض م آ ي ا ت فلا ت س ت ع ج ل و ن Good night. The... you I'm in.